أنه يعلم أن الكفار يقولون إن هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحيا من الله وإنما تعلمه من بشر من الناس وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا وقوله إن هذا إلا سحر يؤثر اي يرويه محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره وقوله وليقولوا درست الآية كما تقدم في الأنعام وقد اختلف العلماء في تعيين هذا البشر الذي زعموا أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح القرآن بأنه أعجمي اللسان فقيل هو غلام الفاكه بن المغيرة واسمه جبر وكان نصرانيا فأسلم وقيل اسمه يعيش عبد لبني الحضرمي وكان يقرأ الكتب الأعجمية وقيل غلام لبني عامر بن لؤي وقيل هما غلامان اسم أحدهما يسار واسم الآخر جبر وكانا صيقلين يعملان السيوف وكانا يقرآن كتابا لهم وقيل كانا يقرآن التوراة والإنجيل إلى غير ذلك من الأقوال وقد بين جل وعلا كذبهم وتعنتهم في قولهم إنما يعلمه بشر بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أي كيف يكون تعلمه من ذلك البشر مع أن ذلك البشر أعجمي اللسان وهذا القرآن عربي مبين فصيح لا شائبة فيه من العجمة فهذا غير معقول وبيّن شدة تعنتهم ايضا بأنه لو جعل القرآن أعجميا لكذبوه ايضا وقالوا كيف يكون هذا القرآن اعجميا مع أن الرسول الذي أنزل عليه عربي وذلك في قوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي أي أقرآن أعجمي ورسول عربي فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي ولا ينكرون أن المعلم المزعوم أعجمي مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي كما بين تعنتهم ايضا بانه لو نزل هذا القرآن العربي المبين على اعجمي فقراه عليهم عربيا لكذبوه ايضا مع ذلك الخارق للعاده لشده عنادهم وتعنتهم وذلك في قوله ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين وقوله في هذه الآية الكريمة يلحدون أي يميلون عن الحق والمعنى لسان البشر الذي يلحدون أي يميلون قولهم عن الصدق والاستقامة إليه أعجمي غير بين وهذا القرآن لسان عربي مبين أي ذو بيان وفصاحة وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي يلحدون بفتح الياء والحاء من لحد الثلاثي وقرأ الباقون يلحدون بضم الياء وكسر الحاء من ألحد الرباعي وهما لغتان والمعنى واحد أي يميلون عن الحق إلى الباطل وأما يلحدون التي في الأعراف والتي في فصلت فلم يقرأهما بفتح الياء والحاء إلا حمزة وحده دون الكسائي وإنما وافقه الكسائي في هذه التي في النحل وأطلق اللسان على القرآن لأن العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام فتؤنثها وتذكرها ومنه قول أعشى باهله إني أتتني لسان لا أسر بها من علوي لا عجب فيها ولا سخر وقول الآخر لسان الشر تهديها إلينا وخنت وما حسبتك أن تخون وقول الاخر اتتني لسان بني عامر احاديثها بعد قول النكر ومنه قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنا باقيا ومن إطلاق اللسان بمعنى الكلام مذكرا قول الحطيئة ندمت على لسان فات مني فليت بأنه في جوف عكمي إلى هنا أيها المستمع الكريم نكتفي في هذا اللقاء ولنا لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته